في خاطرنا قريبك اغني من الليل عين سردون وفكي بونصا وليدات الغربه او جنيرال يا <تصفيق> وليدي <تصفيق> للعيسى I love you. الجو ديال عمي العظام كذوبي واحذابي يا Hey It's <laughs>